بوك تو فدهني مدي ثمانية عشر ثمانية عشر انتي باري سبرتا تنظيف المنزل تنظيف المنزل اي اليوم هو السبت اليوم هو السبت. يروج ما بدا समय मुंडी. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. يروج م ابارتمنت ني सुभ्रन चेस्तुनामो. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. నేను స్నానాల గదిని శుభ్రం చేస్తున్నాను. انا انظف الحمام. انا انظف الحمام. మా శ్రీవారు కార్ని కడుకుతున్నారు. زوجي يغسل السياره. زوجي يغسل السياره. పిల్లలు సైకిళ్లను శుభ్రం చేస్తున్నారు. الاطفال ينظفون الدراجات. الاطفال ينظفون الدراجات با ما ناينما امما بولمokkalki नीलपेडतोंदी الجده تسقي الزهور الجده تسقي الزهور పిల్లలు పిల్లల గదిని శుభ్రం చేస్తున్నారు الاطفال يرتبون غرفه الاطفال الاطفال يرتبون غرفه الاطفال نا برتا 아이네 데스크ని శుభ్రం చేస్తుంటున్నారు זౌజి ירטב מקטבה זౌజి ירטב מקטבה నేను వాషింగ్ మెషీన్ లో ఉతికే బట్టల్ని వేస్తున్నాను انا اضع الغسيله في الغساله انا اضع الغسيل في الغساله نينو بوديكنا باتلني آراเวستونا انا انشر الغسيل انا انشر الغسيل نينو باتلني استري تشेस्तुनانو انا اكوي الملابس انا اكوي الملابس كيتيكيلو موريكيغا اونناي النوافذ وسخه النوافذ وسخه نيلا મુરકીગા ઉнди الارضيه وسخه الارضيه وسخه генેલુ મુરકીગા ઉનાઈ الصحون وسخه الصحون وسخه કિટિકેલની એવર સુબ્રં જેસ્તારુ من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ فاكم يفرچستارو من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه گِنِلُو يفر كدگوتارو من يغسل الصحون من يغسل الصحون